قلبي يا خير البرايا يلي جئت به الحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله Kalbida ya, hari kelahiran. Kalbida ya, untuk hidayah. Kalbida ya, البرايا يا يلي جئت بي الحق رسول الهدايا يا رسول للهدايه قلبدايه يوم الولاده <سؤال> قلبدايه للهدايه قلبدايه ل